بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة ثم أعلم أن محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاة وبكمالها يكمل الإيمان وبنقصها ينقص توحيد الإنسان قال ابن سعد رحمه الله تعالى شرحه أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده أصل التوحيد يعني أساسه الذي يقوم عليه ولولا هذا الأساس لم قام التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده وهي أصل التأله والتعبد له بل هي حقيقة العباده. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه تكمل محبة العبد لربه هنا تأتي المحبة الواجبة والمحبة المستحبة وتشبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه إلا إذن نخلص من هذا الكلام أن الشيخ مسعيد رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم بيّنوا أن هذه المحبة محبة العبودية هي أساس التوحيد فبيوجودها يوجد التوحيد وبانتفائها ينتفي التوحيد فلا توحيد من حيث الأصل عند عدم وجود المحبة محبة العبودية محبة العبادة ثم إن وجدت قد تكون واجبة حيث الكمال وقد يكون الكمال فيها مستحبة أما حقيقة المحبة هذه كسمها يعني لا تحتاج إلى تعريف فالمعاني التي تقوم بالقلب الأصل فيها أنها تستحضر بما, يعرف بما يعرفه الإنسان من نفسه لكن لما كانت المحبة شرعية حينئذ لابد من النظر إلى, إلى الشرع لأن الأصل قد يكون في المعنى اللغوي لكن قد جعل الشرع في هذا المعنى معنى آخر أو ما يسمى به حقيقة الشرعية قال ابن قيم رحمه الله تعالى لا تحد المحبة بحد أوضح منها يعني من لفظ المحبة فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء فحدها وجودها فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة إذا قيل ما المراد بالمحبة فهي المحبة لكن لابد من توصيفها من حيث ما أراده الشارع بمعنى أن المحبة ليست محبة فطرية وإنما المراد بها محبة شرعية حينئذ إن جاء الشرع بشيء يدل على أن هذه المحبة ليس المراد بها المحبة اللغوية حيث المعنى أن المحبة ممكن أن يقاب بأنها الميت أو أنها المودة أو نحو ذلك هل المراد مودة الله تعالى ومحبة فحس قل لا لابد من ذلك ممن لابد أن يتبع تلك المحبة بأثرها ولازمها وهو الاتباع اتباع أوامر الله جل وعلا والاجتناب نوهي حينئذ انتفاء الاتباع دليل على انتفاء المحبة مع إمكان وجود المحبة الطبيعية لكنها لا وزن لها لأن المعتبر هنا المحبة الشرعية حينئذ إذا الدعم الدعم لأنه يحب الله تعالى فينظر إلى عمله هل هو ممتثل لأمر الله تعالى ومفتنب لنهيه إن كان كذلك فالدعوة صحيحة قائمة الحبة فيه في القلب فإلا لم يكن كذلك فدعوة المحبة نقول هذه باطلة وليست موجودة في القلب وإن قال ان ثم مودة أو مين نقول هذه محبة طبيعية ولا أثر لها البتة كما مر معنا في الشرع الأصول الثلاثة أن العلم الشرعي هو العبد ربه ولبيه ودينه وقلنا المعرفة هنا ليست المراد بها المعرفة الفطرية لماذا؟ يعني يعرف ربه يعني وجوده لكن ثم ماذا؟ هل يستقيم على شرع الله جل وعلا؟ هل يستسلم لشريعة الله جل وعلا؟ إن كان كذلك فالمعرفة شرعية وإلا فهي فطرية وجودها وعدمها سواء لا يلتفت إليها البتة فهذه المعاني التي تقوم بالقلب من المحبة والرجاء والخوف والتوكل والإنابة لها حقائق شرعية مع مراعاة المعاني اللغوية حينئذ وجودها وعدمها باعتبار موافقة الشرع وعدمها فمن وافق الشرع حينئذ نقول هذه دعوة مقبولة وهي موجودة في القلب فإن يوافق الشرف فإن إذن هذه وجودها وعدمها سواء فإن إذن يترتب عليه ما يترتب ما جاء فيه في الشرف لا تحد المحبة يعني لا نأتي إلى تعريف يبين المرادة بالمحبه لأنها أمر معنوي يدركه كل متكلم بل كل إنسان عاقل يعرف المرادة بالمحبة والحب والبغض نحو ذلك قال ابن قيم رحمه الله تعالى وهذه المادة يعني الحاء والباء هذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء وأراد بكون يتدور ليس المراد تفسيرها من حيث المعنى وإنما من حيث ما, ما يترتب عليه وهو ما يسمى بأحكام اللغة أو بلوازم اللغة أو بعلامات وآثار اللغة وليس المراد أنه يفسر المعنى بي بالمعنى قال تدور على خمسة أشياء أحدها الصفاء والبياض يعني يستعمل ذلك اللغة حبة في الدلالة على أن الشيء بلغ في الغاية في الصفاء, في الصفاء والبياض الصفاء والبياض ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونظارتها حبب الأسنان فعلوا حباب الأسنان يعني بلغت الغاية في البياض والنظارة الثاني العلوب والظهور يعني من أحكام هذا اللغ أن مدعيه يكون عنده شيء من العلو والظهور ومنه حباب الماء حباب على وزن فعال يعني بفتح العين حباب الماء وحبابه وهو ما يعنوه عند المطر الشديد وحبب الكاس كذلك منه الثالث اللزوم والثبات يعني فيها دلالة على أن الشيء ثابت ولازم اللزوم والثبات ومنه حب البعير وأحب يعني يأتي بهمزة ودونها ودونها ومنه حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم إذن المحبة فيها شيء ندل على اللزوم والثبوت المتنقل إن ادعى المحبة هذا في المعنى اللغة غير موجود لماذا؟ لأن المحبة تكون ثابتة أما المتنقل هذه مجرد دعوة الرابع اللب ومنه حبة القلب للبه وداخله إذن حبة القلب مراد به أنه لب ولب الشيء خالصه إذن المحبة هي خالص المودة خالص المودة ومنه الحبة هذا اللفظ منه الحبة لواحدة الحبوب لماذا سميت حبة؟ قال إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه كذلك أصل, الشيء أصل الشجرة الذي يكون من الثمار إنما يكون من الحب حينئذ لما كان اصلا للشجرة والثمار نحوها سمي حبه يعني أنه أصل المادة وقوامها خامس الحفظ والإمساك ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه وفيه معنى الثبوت أيضا قال رحمه الله تعالى بعد إرادة هذه المعانية الخمسة كلها موجودة حتى في المعنى المحبة الشرعية موجودة حتى في المعنى الشرعي أو شيء تقول المحبة الشرعية قال رحمه الله تعالى ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة يعني لا يفهم بأنه أراد بتعريف السابق الخمسة أو الكلمات المرادفة للمحبة أن ترادف هنا من قبل lider التعريف لا لم يرد هذا وإنما أرادت دلالة باللغض على لازمه ومعلوم أن انتفاء لازم يدل على انتفاء الملزوم فإذا لم يكن ثم ثبات الاستقرار وإذا لم يكن ثم أصالة وثم حفظ وإمساك حينئذ دعوة المحبة تعتبر مجرد دعوة ولا أساس لها حتى في المعاني اللغوية حتى في الأمور الطبيعية التي تكون بين الناس من الدعاء محبة ابنه أو الابن الدعاء محبة والده والزوجة والزوج لآخره إن هذه المعاني خمسة سابقة التي من لوازم المحبة والمحبة ثابتة وإلا ليست من محبة وإن سماها محبة ودعك من أسماء الناس ما يسمونه وإنما العبرة به بالحقائق فإذا وجدت هذه الحقائق اللوازم وجد الملزوم وهو دعوة المحبة وإلا هي مجرد دعوة إذن لا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة وليست هي مجموعة لتعريف المحبة محبة شيء آخر لكن هذا المعنى لا يقوم بالقلب إلا إذا اعتمد على هذه المعاني الخمسة ثم قال فإنها, فإنها صفاء المودة بعضهم عرف المحبة بالمودة كما في القموس قال المحبة أو الحب هو الود حينئذ هذا جعله مترادفة وفرق بين المودة والمحبة ولذلك قال صفاء المودة هو ماذا هو الذي يمكن أن يعبر عنه بأنه محبة وهيجان إرادات القلب للمحبوب وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المرات هو داخل لا بد من الهيجان ولا بد من العلو والظهور وثبوت إرادة القلب للمحبوب أن يكون مريدا لمن أحبه ثم هذه الإرادة تكون ثابتا فالمتقلب لا يسمى محبا البتة. وما يتقلب كذلك لا يسمى محبة بد من الاستقرار لذلك قالوا وما الحب إلا للحبيب الأولي بمعنى أنه ماذا؟ أنه إذا تعلق القلب أولا لا يتعلق آخر وهذا صحيح من حيث ماذا؟ من حيث أن من لوازم المحبة الثبوت والاستقرار لابد أن يكون مستقرا فالمتنقل ليس محبا قلنا هذه المعاني تكون في المعنى اللغوي إذن ثبوت لابد من الثبات من الثبات ثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارقه أبدا ولإعطاء المحب محبوبه لبه أعطاه خالص قلبه بل قلبه وأشرف ما عنده وهو قلبه يعني أسكنه في ماذا في قلبه أسكنه فيه في قلبه إذن أعطاه أعلى ما يملكه الذي يملكه الإنسان قلبه يده رجله شعره كله ممكن أن ينظر فيه لكن القلب لا حينئذ مسكن المحبوب في الأصل يكون فيه في القلب إذن أعطاه لبه وخالصه وأخلص ما وأشرف ما ما عنده قال لاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه لا تتفرقوا الهم ولا تتفرقوا العزمات ولا الإرادات بل المراد واحد والمعزوم واحد واحد والهم واحد وهو محبوب حينئذ جاء هذا المعنى الذي ذكره قالوا لاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه يكونوا واحدا ولا ولا يتعدد فارتمعت فيها المعاني الخمسة معاني الخمسة لابد أن تكون موجودة في المحبة فانتفاؤها انتفاء للمحبة ووجودها جميعا وجود للمحبة قال ابن تيمي رحمه الله تعالى في تعريف العبادة بمعنى التعبد يعني بالمعنى المصدري ليس بالمعنى الاسمي قال تجمع كمال الحب مع كمال الذل يعني لابد من هذين الأمرين تجمع كمال الحب مع كمال الذل فوجود أحدهما دون الآخر ينتفي معه وصفه العباد ولذلك مرة كلامه الشيخ السعيد رحمه الله تعالى أن أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده قال ابن القيم رحمه الله تعالى التعبد هو غاية الحب وغاية الذل وقال رحمه الله تعالى العبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها حب كامل وذل تام معلوم أن الشيء إذا دار على قاعدة معنى هو أنه ينتفي بانتفاء هذه القاعدة وقال في توضيح ذلك فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له لأنه انتفى جزء من أجزاء المهية ومن خضعت له بلا محبه لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا هذا يدل على أن العبادة بمعنى التعبد أحد ركنيها المحب وهذا يدل على أن المحبة غاية في التعبد أليست عبادة فحس بل هي غاية في التعبد ومن هنا جاءت العلة في كونها إذا صرفت لغير الله تعالى صارت محبة شركية لأنها أصل للعبادة فالعبادة كلها سواء كانت بمعنى التعبد أو بالمعنى الاسمي قائمة على تحقيق هذا الأصل العظيم أن هذه المحبة هي أصل التعبد وثانيا صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر قال ابن قيم رحمه الله تعالى فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والقياد لأمره الله تعالى كما قال ومر معنا تفسير قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه الوقوف مع معنى العبادة وما تقتضيه وما دلت عليه من معنى وعلامات صدقها وعلامات تخلفها صدق عن وقوعها وكذلك ما يصححها فإنذن هذا مما يتعين الوقوف عليه لأمرين أولا لأنه يتحقق به في نفسه ثانيا معرفة ما يضاده لأنه لا يمكن أن يعرف الشرك إلا إذا عرف حقيقة الشرك وهو ماذا صرف العبادة لغير الله فإذا لم يكن يعرف العبادة فكيف يعلم أنه قد وقع في شرك أو لا هذا محل أشكاله فالله تعالى عندما خلق الخلق لعبادته وهذه العبادة وصفها بقوله الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة هنا معنا أخص حينئذ أراد أن يبين أن الركن الثاني الذي يعبر عنه بالذل والخضوع والخشوع نحو ذلك أنه من لوازم المحبة فإذا كان من لوازم المحبة حينئذ يمكن أن نقتصر على قاعدة واحدة وعلى أصل واحد في وجود العبادة وتحققها لله عز وجل وهو المحبة ولذلك كيف انتقل من من تعريف من تعريف العبادة بمعنى التعبد بأن غاية الحب مع غاية الذل ثم يقول العبادة هي ماذا أصلها أو المحبة قال ماذا فاصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة, إفراده بالمحبة يدل ذلك على أن القاعدة الثانية التي يلخذوا هو الذل نحو ذلك هذا فرع عن المحبة ولذلك جعل العبادة هي إفراد الله تعالى به بالمحبة حينيذ التوحيد هو إفراد الله تعالى بالمحبة الشرك بمقابله صرف المحبة لغير الله تعالى وهذا كله فقهم منه رحمه الله تعالى فاصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواه وإنما يحب لأجله وفيه بأن تكون محبة غير الله تعالى محبة تابعة فيحب الأعمال التي أحبها الله تعالى ويحب الأشخاص التي أحبها الله تعالى حينئذ صالت محبة الله تعالى فرعا فيحب ما يحبه محبوبه جل وعلا وإنما يحب لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه فمحبتنا لهم من تمام محبته وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحبه كما سيأتي في الآية التي ترجم بها المصنف وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره تقل إلى شيء آخر وهو أن هذه المحبة إذا وجد فيها المعنى اللغوي وما تدور عليه المعاني الخامسة السابقة إذا وجده وادعى مدع بأنه يحب الله تعالى حينئذ بيّن الله عز وجل أن المحبة الشرعية لابد لها من علامة تدل على وجودها وليس المرأة تعلق القلب كما يتعلق القلب بالمخلوق آخر هيام وعشق نحو ذلك لا ليست, ليست المحبة كهذه وإنما هي محبة خاصة ولذلك قسم بعض أهل العلم المحبة إلى نوعين كما سيأتي مشتركة وخاصة وعانوا بالخاصة محبة التعبد والعبودية لله عز وجل حينئذ يريد السؤال الكبير الذي يريد أن يعرف نفسه هل يحب الله تعالى أم لا ما علامة هذه المحبة ليست مجرد دعوة فقال رحمه الله تعالى إنما تتحقق باتباع أمره وارتناب نهيه فعند اتباع الأمر وارتناب النهي تتبين حق تتبين حقيقة العبودية والمحبة هذا واضح بير دل عليه أكثر من دليل في الكتاب والسنة أن المحبة مرتبطة ارتباطا كليا فهو لازم لها بمعنى أن انتفاء الامتثال والاتباع يدل على انتفاء المحبة ووجود الامتثال والاتباع دليل على وجود المحبة كالطهارة بالنسبة لي للصلاة ولهذا قال رحمه الله تعالى ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله على عليها على عليها على المحبة وشاهدا لمن ادعاها فقال تعالى في آية المحلة وهي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الاتباع المراد به اتباع الظاهر والباطل أو الباطل فقط الظاهر والباطل ومن هنا نقول هذه الآية تدل على أن أعمال الجوالح ركن في مسمى واضح أو لا اشتباه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قررنا فيما سبق أن المحبة هي العبادة وأن التوحيد إفراد الله تعالى به بالمحبة ولم ننازع في هذا ويلزم منه أن نسلم بما يأتي وأن لا ننازل لأن تسليم بالعاصر يلزمي التسليم بالفرع اللازم له حينئذ دلت الآية على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا أنه من الإيمان ومن الإيمان بمعنى أنه ركن في الإيمان فانتفاء الظاهر دليل على انتفاء المحبة وانتفاء المحبة معناه انتفاء التوحيد وإذا انتفى التوحيد انتفى الإيمان وإذا انتفى الإيمان ها؟ لعدم وجود أعمال الجوارح دل على أنه ركن فيه إذن هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن أعمال الجوارح تدل على ماذا على وجود المحبة ثم ذكر فصلا رحمه الله تعالى في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها وهي عشرة يعني محبة الله تعالى قال أحدها بأننا عرفنا أنها عبادة بل هي لب العبادة بل هي أصل التوحيد عليذن كيف توجد في القلب هذا من ما ينبغي العناية به علما وعملا والثاني أكثر من من الأول أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به يعني ما أريد بهذا الكتاب إذن أصل محبة الله عز وجل هو تعلق القلب بكتاب الله تعالى ليس المرادة تعلق النسب فحسف لا إنما المراد به القراعة والتدبر لمعانيه الموجبة للعمل بما دل عليه يعني مراد أن يجمع بين الأمرين قراءة, قراءة بتدبر ثم بعد ذلك عمل بما دل عليه الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض جاء فيها النص فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة ثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر, هذا الذكر الرابع إثار محابه قراءة القرآن بتدبر تقرب إلى الله بالنوافع دوام ذكره هذه قد تسهل على الحب لكن الرابع الإثار بمعنى أنه إذا تعارض أمر الله تعالى مع شيء آخر مع الهوى مع الابن مع الزوجة مع الدنيا مع الشهادة إلى آخرين أي المحبتين تقدم أولا يقع النزاع ويقع التخالف يقع الهوى إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى وهذا هو المحك وإن صعب المرتقى يعني هذا أصعب من سابقه قد يسهل على الإنسان أن يقرأ بتدبع قد يسهل عليه أن يتنفى وقد يسهل عليه أنه يذكر ربه لكن كونه إذا تعارض عنده الأمران أمر الله تعالى وأمر غيره فيقدم أمر ربه هذا الذي يحتاج إلى مجاهدة أكثر الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لمحا من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محا هذا يقتضي ماذا؟ أن يتعلم طالب العلم هو هذا الباب سادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه مشاهدة بره يعني استحضاره عبر هنا كما عبر القوم بمشاهدة بأنها يستحضر به بالقلب ولا يغيب عن باله مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطلة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته لأن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها فإذا رأى إحسان الباري جل وعلا عليه صباح مساء أحبه السابع قال وهم من أعجبها انكسار القلب محبت بكليته بين يدي الله تعالى ثم قال وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات ثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفال والتوب يعني العناية بقيام الليل بقيام الليل وما يحتويه ذلك الزمان تاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطائب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطائب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام هذا بناء على ما اختاره رحمه الله تعالى أن الكلام ليس فيه مباح, ليس فيه مباح. إما محرم وإما مكروه وإما واجب وإما والسحب وقال الكلام مباح لا يا رب القيم ذلك رحمه الله تعالى لانه اذا ترجحت المصلحه تكلم فصار مندوبا ان لم يكن كذلك ان تكلم اثر في قلبه فنزلت درجته عين يد لا يكون الا مكروها لا يكون الا الا مكروه لانه سبب للنزول إذا كان كذلك عيننا الاصل هو أن تمسك لسانا وإذا أردت أن تتكلم قبل أن تتكلم تستحضر هذه الكلمة ماذا تجني من ورائها هل هي لك أم عليك إن كانت لك فامضي إن كانت عليك أو لا تدري أينئذ بالصمت نجات قال ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك يعني ومنفعة لغيرك عزو العصر اللهم استعال العاشق مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عزيز يعني كما قال النوافل بعد الفراعذ كذلك كل ما يؤدي إلى نقص الإيمان ومعلوم أن الذي يؤدي إلى نقص الإيمان هو ماذا؟ هو المعاصر هو, هو المعاصر فكل سبب يؤثر في الإيمان نقصاً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 يعني أن يكون المرء مستعدا لقبول المحبة بما, بما سبق ذكره ميل القلب إلى المحبوب مع وجود الآشار المترتبة على هذا الميل وهو في المحبة الشرعية ماذا؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا انفتاع عين البصيرة وبالله التوفيق قاله الطيب رحمه الله تعالى